بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وبعد يسر إخوانكم في مؤسسة صدى بن الخطاب بالدمام أن يقدموا لكم هذه المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد أيها الأخوات الكريمات هذه سلسلة من الرسائل النسائية أبدؤها بالرسالة الأولى بعنوان قصص وعبر وأسأل الله عز وجل أن يكون لنا في هذه القصص عبرة من الناس عموماً من تمر عليه القصص فلا يعتبر والسعيد من التعظى بغيره نبدأ هذه القصص لا للتسليه ولا لقضاء الأوقات ولا للطرف ولا للهزل إنما نقص هذه القصص عبرة قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال جل وعلا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فالله جل وعلا قد ملأ القرآن بالقصص لما هذه القصص قال جل وعلا عبرة لأولي الألباب نبدأ هذه القصة قصة قصة ولعل في كل قصة فائدة وعبرة عظيمة لكن تكفينا في بعضها الإشارة وبعض التلميحات لها الأولى إنها قصة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قال القاسم كنت إذا غدوت بدأت ببيت عائشة فأسلم عليها كل يوم في الصباح أسلم على عائشة يقول فدخلت عليها يوما يقول فإذا هي تقرأ قول الله عز وجل وتبكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم قال فنظرت إليها وانتظرت فأعادت الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم قال فانتظرت مرة ومرتين فإذا بها تردد الآية وتبكي قال فطال علي المقام فذهبت إلى السوق ليقضي حاجة لي قال فرجعت فإذا هي قائمة كما هي تبكي وتصلي وتقرأ القرآن تقول عائشة رضي الله عنها إنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء خير لكم من قلة الذنوب عند احتضارها تلك الفقيها الألعابدة جاءها ابن عباس وكان عندها عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال لها إن ابن عباس يستأذن عليك يريد الدخول وتعلمنا ما الذي حدث بينه وبين ابن عباس فقالت مالي ولبن عباس وهي تحتضر مالي ولبن عباس فاستأذن فأذنت له فدخل فلما دخل أثنى عليها خيرا وأخذ يطريها ويثني عليها ويكيل لها المدائح فقالت دعك عني يا ابن عباس, عباس فوالذي نفسي بيده لودت أني كنت نسيا منسيا الذين ما ماءة وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت إحداهن تربط حبلا تعلمنا لماذا تربط حبلا تتعلق فيه في قيام الليل إذا تعبت تعلقت بالحبل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا فأخبروه الخبر قال حلوه حلوه وليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد فإن الله لا ملل حتى تمله أمت الله سأل لنفسك أين أنت من قيام الليل أين أنت من قراءة القرآن من العبادة من الصيام والصدقة من النوافل والطاعات أين أنت من هذا كله ثم ماذا تقول عائشة لودت أني كنت نسيا منسيا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون سوف نقتصر في القصص يا أمة الله على النساء ولما فتحت وقلبت الصفحات واستمعت إلى العلماء والمشايخ رأيت أن في النساء أمثلة عجيبة وأمثلة كثيرة غريبة تفوق بعضها أمثلة الرجال اسمعي إلى الثانية إنها أم سليم أو أم سليم سهلة بنت ملحان الرميصاء رضي الله عنها خطبها أبو طلحة فقالت له أما إني فيك لراغبة ومثلك لا يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة الله أكبر من من النساء تقولها هذا الزمان قالت ولكنك كافر وأنا مسلمة فإن تسلم فإسلامك مهري ولا أريد منك مهرا في يوم حنين خرجت مع الرجال تعلمنا لما تداوي الجرحى نحن من منا تسافر هذه السفرات لا أريد منك أن تخرج للجهاد يا أمة الله إلا بضوابط الشرع ولكن انظري إلى هذه المرة أين تخرج تخرج تداول الجرحى في بطنها خنجر وزوجها ينظر إليها ويبتسم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا ترى يا رسول الله إلى أم سليم ألا ترى إليها في بطنها خنجر؟ يضحك يبتسم يتعجب من زوجته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما تفعلين بهذا الخنجر ولما هذا الخنجر يا أم سليم قالت يا رسول الله يا رسول الله إن دنا مني أحد أقد به بطنه إن دنا مني أحد أقد به بطنه انظرنا إلى الشجاعة انظرنا إلى قوة الإيمان انظرنا إلى التضحية في سبيل الله مرض لها ولد ولد مريض صغير ويوم من الأيام خرج زوجها للعمل ولما كان ذاهبا نظرت إلى ولدها اشتد مرضه فإذا به تفيض روحه مات ولدها الصغير هل ناحت؟ هل شقت جيبا؟ هل نفشت شعرا؟ هل دعت بدعوة جاهلية؟ هل اعترضت على قدر الله؟ لا أخذته فغسلته وحنطته وكفنته وضاعته في جانب البيت جاء زوجها في الليل فجلس وتعشى ثم قال لزوجته كيف حال الصبي قالت هو بأهدأ حال وما كذبت في الصادقة رضي الله عنها نعم هو بأهدأ حال لأنه ميت قالت هو بأهدأ حال ثم تزينت لزوجها وتطيبت وجاءت في الليل ونام معها فلما أصبحت في الصباح أخبرته بالخبر فغضب عليها ووجد عليها فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الخبر قال له إن زوجتي فعلت كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعرستما البارحة يعني جامعتها قال نعم قال اللهم بارك لهم في ليلتهم اللهم بارك لهم في ليلتهم فكان أن رزقه الله عز وجل من الولد ما بارك الله عز وجل فيهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ولد يموت أخ يموت الأبي يموت الزوج يموت الأم تموت لكن ماذا نفعل ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يقول الله تعالى ليس لعبدي جزاء إذا قبضت صيفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة إلا الجنة إذا مات الولد ما لا تفعلين يا أمة الله البكاء لابد منه لكن هل تنوحين أم تكونين كأم سليم التي صبرت ورضت بقدر الله ولم تجزع ولم ترد أمر الله عز وجل أم تفعلين كما تفعل الجاهليات اسمعي إلى هذه العجوز وهي القصة الثالثة التي حدث لها مثل ما حدث لأم سليم يقول الأصمعي أنه خرج وصديقه في البادية وهذه قصة عجيبة غريبة يقول فضللنا الطريق يقول فإذا بنا نبحث فرأينا نارا من بعيد فاتجهنا تجاه هذه النار قال فأتينا فإذا مرأة عجوز فقالت لنا من أنتما فقال الأصمعي ومن معه ظللنا الطريق وأهلكنا الجوع وجئنا لك رأينا النار فأقبلنا إليها فبينهم كذلك إذ أقبل بعير عليه راكب فنظرت هذه العجوز إلى هذا البعير إنه بعير ابنها أما الراكب فليس هو ابنها فخافت وأوجست في نفسها خيفة فلما أقبل البعير عليه الرجل قال يا أم عقيل يا أم عقيل هذه العجوز السلام عليك أعظم الله أجرك في ولدك فقالت ويحك ما تعطيل فقال نعم قالت ما سب موته قال ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر فقالت هذه المرأة العجوز أيها الرجل انزل فنزل فقربت إليه كبشا قالت اذبحه فذبحه ثم طبخت الطعام وقربت إلى الأصمعي وصاحبه الطعام يقول الأصمعين أجبنا منها فلما فرغنا من الطعام قالت لنا قالت هل فيكم أحد يقرأ القرآن قلنا نعم قالت اقرأوا علي آيات أتعز فيها بابني فأخذ يقران عليها وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا, قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قالت العجوز آه الله قال هذا في كتابه قال نعم قالت آه الله قال هذا قال نعم قالت صبرا جميلة، وعند الله احتسب عقيلا اللهم إني فعلت ما أمرتني به فانجز لي ما وعدتني ولو بقي أحد لأحد لبقي محمد لأمته نعم أيها الأخوات إنما الصبر عند الصدمة الأولى كيف حالك لو مات لك عزيز أو مات لك قريب أو كان الابن الوحيد لك ثم فارق الدنيا ماذا تفعلين نعم لا بأس من البكاء ولكن إياك والنياحة يقول عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل رأى أو علم وهو العليم الحكيم أن رجلا مات له عزيز حبيب لديه فقال لملائكته وهو أعلم به ماذا قال عبدي أي بعد أن مات لأ هذا الحبيب قالوا يا رب حمدك واسترجع قال للملائكة ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ابن له بيت في الجنة وسموه بيت الحمد دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وما نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا, إلا في كتاب من قبل أن نبرها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم موت ولد موت قريب موت عزيز مرض مصيبة تذكري أم سليم وتذكري هذه العجوز لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور القصة الرابعة إنها سمية بنت خياط أم عمار ما أظن أن امرأة تجهلها أول شهيدة في الإسلام أسلمت فعلم بها أبو جهل فضربها وصفعها وجرها في الطرقات وجاء بها وبزوجها وبنيها عمار أمام الناس يضربها العبيد عبيد أبي جهل يضربونهم ويعذبونهم يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم انظرنا إلى المرأة كيف صبرت وكيف جلدت وكيف تحملت تنظر إلى زوجها وبنيها يعذبان رآها النبي صلى الله عليه وسلم هي وزوجها وبنيها فقال لهم صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة يخرج أبو جهل عليهم يعذبون ينظر إليها تعذب، تجلد، تضرب، وهي صابرة، لا تقول إلا أحد أحد، ربي الله وحده، ديني الإسلام، نبي محمد، وهي تعذب أمام الناس، جاء أبو جهل فاغتاض من منظرها، زمجر لما رآها، أخذ رمحا من رمح عبيده، وهي تعذب، فمر عليها، فانتزع الحرب ورماها في فرجها، فماتت فكانت أول شهيدة في الإسلام، يا أيها الذين آمنوا صبروا، صبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعض النساء تفتح الجريدة، ترى استهزاء على الحجاب، أو سخرية من النقاب، أو ضحك على المنتزمات قالت، وأنا ليش تعب نفسي؟ أرجع كما كنت أفضل لي. بعض النساء ما تتحمل كلمة من قريبة أو السهزاء من صديقة أو بعض السخرية من النساء ما تتحمل إلا وتترك الحجاب والملتزمات تقول أعيش في راحة وأهدو أفضل من هذا التعب كله أيها الأخوات إن في هذا الزمان حرب أي والله وأي حرب على المرأة المسلمة حرب على حجابها حرب على عفتها حرب على كرامتها ورجل خبيث يصور في الجريدة في كاريكاتير له يرسم صورة منقبة محجبة عفيفة طاهرة يرسمها وعلى صدرها شعرة وبجانبها مرأة سافرة تقول هذه السافرة لهذه المحجبة تقول هذه الشعرة من لحية من هذه الشعرة من لحية من قاتلهم الله أن يأفكون أما الله هذا دور الصبر هذا دور التحمل هذا دور أن تتأسى بسمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هي سنة الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون هذا نوح يمر عليه الفجار الكفار كلما مر عليه ملأ من قومه سخر منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون أمت الله لا تغرنك تلك الكلمات وتلك الاستهزاءات وهذه الصرخات وذلك النعيق والعواء لا تغرنك هذه الزفرات فإنما هي حرب لله ورسوله واصبري واثبتي وارتكن قدوتك هي أم عمار الخامسة واسمعنا إلى هذه القصة التي لا أظن أن من النساء من تتحمل هذا الموقف في هذا الزمان رجل صالح لكنه دميم الخلقه قبيح المنظر يمر على النساء في أيام الصحابيات لا أحد من النساء تقبل به الرجل دميم الناس يردونه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه وعنده أصحابه فقال يا رسول الله يا رسول الله ان الناس قد رفضوني فقال يا رسول الله زوجني فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب الى بيتي فلان واطرق عليهم الباب وقل لهم ان رسول الله يريد ان يزوج ابنتكم لي قال فذهبت وطرق الباب ففتح الباب فقال ان رسول الله يريد أن يزوج ابنتكم ففرحوا قال رسول الله يريد أن يتزوج ابنتنا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج منها فقال لهم يريد أن يزوج البنت لي فترددوا فقالت الأم أما كان أبو بكر أما كان عمر أما كان فلان ما وجد إلا هذا كأنها ترددت وكأنها تركعت فسمعت البنت بالخبر الآن هي في أمرين وبين موقفين أمر رسول الله وذلك المنظر القبيح الذي تتحمله فقالت البنت قالت ما الخبر فأخبرت أمها بالخبر فقالت البنت لأمها ولأبيها أتردان أمر رسول الله أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تذهبان من قول الله تعالى وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ادفعوني إليه. ادفعوني إليه فإن الله لن يضيعني فإن الله لن يضيعني هذا الرجل في ليلة الزفاف وقبل أن يدخل عليها أن صلى الله وسلم سمع بالخبر فسر ودعا لهذه البنت وفي ليلة الزفاف قبل أن يدخل عليها سمع بمناد الجهاد يا خيل الله اركبي حي على الجهاد ففزع إلى الجهاد في سبيل الله وفي أثناء المعركة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابي أتفتقدون أحداً قالوا لا يا رسول الله بحثوا عن القتلة فقال لهم أتافتقدون أحداً قالوا لا يا رسول الله قال ولكني أفقد أخي جليبيبا ولكني أفقد أخي جليبيبا قال فبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بين القتلى فوجده قد قتل سبعة من المشركين وقتلوه فأخذه ووضعه بين ذراعيه ثم مسح التراب عن وجهه والدم ثم قال قتل سبعة من المشركين وقتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تكن فترة في الأرض وفساد كبير من النساء في هذا الزمان ما ترضى إلا بالزوج المنظر منظر الغربي أما الشكل فإنه شكل الكفار ولا تريده في الدين إلا فاسق كيف يكون متساهل في المحرمات يرضى بالتلفاز يرضى بالأغاني والمسلسلات يسمح لي أن أذهب يمنة ويسرة أن أعمل بين الرجال أن أفعل ما أفعل أريد زوجا مثل هذا الزوج سبحان الله لا تريد زوجا ملتزما هذا يضيق عليه هذا يمنعني هذا يفعل في كذا وكذا تريد زوجا بخيلا إلا عليها تريد رجلا جبانا إلا إليها تريد رجلا إن قالت له قال نعم وإن قالت له لا قال لا لا تريد إلا هذا من منا ترضى بزوج صالح ولو كان فقيرا من منا ترضى بزوج صالح ولو كان مجاهدا لا يمكث معها إلا بضعة أشهر وبقية العام في الجهاد من منا ترضى بهذا الزوج يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله استجيبوا لله وللرسول انظرنا ماذا قالت قالت كيف تردان أمر رسول الله أين تذهبان من قول الله كيف تردان أمر رسول الله لما لأنها كانت مستجيبة لله ورسوله السادسة إنها الخنساء تلك الشاعرة التي مات أخوها في الجاهلية فرثته وظلت سنوات تبكي كل يوم ترثي زوجها وتشعر فيه وتبكي عليه بعد موته لما أسلمت وفي القادسية انظرنا وتعجبنا من هذا الموقف أمت الله تخيلي أنك في هذا الموقف التي هي فيه تخيلي أنت الآن في هذا الموقف يأتيك ابن لك أو زوج لك أو أخ لك وأظن أعظمهم هو الابن يقول لك يا أمه أريد أن أذهب للجهاد في سبيل الله كيف تردنا عليه لو قال لك ابن في هذا الزمان يا أمه بعت نفسي لله أريد أن أذهب للجهاد أريد الجنة يا أمه كيف تردين عليه أما هذه الأم لها أربعة أبناء انظرنا ماذا قالت لهم قالت يا أبنائي أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين وتعلمون ما عده الله من الثواب الجزيل في حرب الكافرين واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فيا ابنائي اذهبوا إلى الجهاد ذهب أربعة أبنائها إلى الجهاد فانتظرت الخبر فإذا بها يأتيها الخبر قيل لها أن أبنائك الأربعة كلهم ماتوا في سبيل الله كلهم قد استشهدوا في سبيل الله تتخيلين ماذا تقول هذه المرأة بعد أن بكت على أخيها سنوات ماذا تقول في أبنائها؟ قالت الحمد لله الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من الله أن يجمعني وياهم في مستقر رحمته يا أمة الله هل ربيت أبنائك على الجهاد؟ أم ربيت أبنائك على الدعوة وعلى طلب العلم وعلى طاعة الله وعلى براقبة الله جل وعلا أم ماذا ربيت أبنائك عليه؟ في الصغر على أفلام الكرتون وعلى الأغاني والمسلسلات؟ وعلى الأفلام والرقص ثم إذا كبر شيئا ما على الملاهي وعلى أماكن التبرج والاختياط ثم إذا كبر شيئا ما على المطاعم وعلى مطاعم الوجبات السريع يمكث ليله كله هناك وأي شيء يلبس انظرنا إلى لباسهم العجب أن أمه محجب ملتزمة وأبوه لا يفارق المسجد وهو يعطى من الأموال ما يشاء ويسهر في الليالي أين يشاء ويسافر كيف يشاء ويجلس مع من يشاء ربيت أبنائك على ماذا يا الله هل أرضعته على حب طاعة الله وهل عودته على حب الصلاة وهل أقرأته القرآن أم يا الله إنها أم حرام تستقبل بعد غزوة أحد الناس وقد خاض الناس أن محمد قد قتل أن محمد قد قتل عليه الصلاة والسلام فجاءت تستقبل الناس فلما استقبلت الناس قيل لها أن أخاك قد قتل وأن أباك قد قتل وأن زوجك قد قتل وأن ابنك قد قتل كلهم قتلوا في غزوة أحد فلم ترد عليهم وقالت وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من أقرب الأقربين قد قتلوا وهي تقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلت عليه فأخذت بناحية ثوبه فقالت بي أبي أنت وأمي يا رسول الله بي أبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من العطب لا أبالي إذا سلمت من العطب نعم إن المرأة هي مربية الأجيال إن المرأة هي حاضنة الرجال الأم مدرسة إذا عدتها أعددت شعبا طيبا لأعراقي أولئك الرجال الذين تربوا في حضن من الإمام أحمد من ربته ومن علمته كانت تذهب به إلى المسجد أمه رحمها الله فصار ابنها إمام أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام من ربته الأمة الأعلام من الذين ربوهم يا أمة الله عقلي أنه بيدك أن تربي الرجال ليكونوا مجاهدين، ليكونوا علماء، ليكونوا دعاءا إلى الله عز وجل. إن العلمانيين والمنافقين يثبطونك. يقولون دورك الآن أن تصبح عضوا في مجلس الأمة خسي وتعس. دورك الآن أن تخوض مع الرجال معارك الرجال. دورك الآن أن تخرج من البيت، من هذا السجن، من هذه القيود. أنفظي عنك الغبار، اقطعي هذا الحجاب. أحرقيه واخروجي بين الرجال حتى قالت إحداهن قالت ما هذه القيود هذه القيود على المرأة هل لأن الله ذكر وليس أنثى نعوذ بالله من هذه الكلمات من هذه المقولات الفاجرات من تلك النساء الغافلات أمت الله تغرنك هذه الحرب الشعواء فإنما أنتم وربية الأجيال وصانعة الرجال السابعة امرأة سافر زوجها للجهاد وغاب عنها شهورا طويلة انتظرته فلم تتحمل المرأة فيها شهوة وفيها رغبة للرجال انتظرت أياما وشهورا وطال عليها المقام يتجول عمر في الليل يتفقد الرعية فإذا بي يقترب من بيتها وكانت بيوتهم صغيرة فسمع هذه المرأة تحدث نفسها لوحدها فتقول شعرا تقول اسمعني لهذا الشعر تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا حبيب الاعبه فوالله لولا الله رب اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه فوالله لولا الله رب اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه سواء منكم من اسر القول ومن جهره ومن هو مستخف بالليل مستخف بالليل وسارب بالنهار في علم الله سواء يا أمة الله لا تظنين أن إذا زوجك قد ذهب أنك لا يراقبك أحد الإمام أحمد كان يحدث الناس يوما فإذا به يقوم يغلق الكتاب ويدخل الغرفة انتظروه ما خرج أطال المقام فاقترب أحد التلاميذ عند الباب فسمع الإمام أحمد يبكي تعلمنا لماذا؟ يقول في نفسه شعرا إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب أما الله لا تظنين أن الزوج إذا غاب فإن الله يغيب عنك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أمت الله لا تظنين أنك إذا ذهبت إلى المطاعم وإلى الحدائق ودخلت عند الخياط يفصل الجسد وينظر إليك وتختلين به أن الله لا يراك ألم يعلم بأن الله يرى إن من أعظم الإيمان أن المرأة تراقب الله عز وجل في السر والعلن يقول عليه الصلاة والسلام يأتي أقوام من أمته يوم القيامة لهم أعمال كجبال مبيض بيض يجعلها الله أباء منثورا قال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله جلهم لنا قال إولئك قوم يصلون كما تصلون ويقومون كما تقومون لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا غاب الزوج إذا غاب الأب إذا غاب الأخ ترفع الهاتف وتتكلم مع من يأمت الله؟ تظنين أن الله لا يسمع؟ تظنين أن الله عز وجل لا يرى، تظنين أنك لوحدك مع هذا الرجل تكلمينه؟ أو تنظرين في الأفلام والمسلسلات؟ يا متى الله المراقب المراقبة الثامنة اسمعي إلى هذه القصة قصة امرأة بغي من بغايا لعلها من بغايا بني إسرائيل أو من هذه الأمة بل لعلها من هذه الأمة انظرنا إليها هذه البغي كانت لا تمكن رجلا إلا بمئة دينار مرت يوم من الأيام على عابد زاهد في صومعته ففتتنا بها فجاءها يطلبها فأبت عليه منعته إلا بمئة دينار فترك الصومع والعبادة وأخذ يجمع المئة دينار فلما جمع المال طرق الباب عليها فتح الباب فدخل فتزينت له وجلست على السرير فلما اقترب منها قالت هلم إلي هلم إلي فسقط جالساً وأخذ يبكي قالت ما ما بالك هل أم إلي فقال ذلك الرجل ذكرت وقوفي بين يدي الله فلم تحملني أعضائي لأقف ذكرت وقوفي بين يدي الله فلم تحملني أعضائي لأقف فأخذ يبكي وراد الخروج من البيت فقالت له قف أطلب منك أن تتزوجني أطلب منك أن تتزوجني قال لا ولكن خذ المال فخرج نادماً فجلست هذه المرأة وبكت وأصلحت ما بينها وبين الله عز وجل ثم رجعت إلى الله وتابت ثم أخذت تبحث عن هذا الرجل بحثت عنه فدلت عليه فلما جاءت إلى بيته طرقت الباب فلما فتح الباب وجدها فتذكر تلك الليلة الكئيبة وذلك الموقف المشؤوم فشهق شهقة فمات منها وسقط على الأرض فأخذت تبكي فبحثت عن قريب الله تتذكره به فوجدت رجلا فقيرا عابدا زاهدا فتزوجته وأنجبت منه سبعة من الأولاد الصالحين يا أيها الذين من توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحًا إلى متى يا أمة الله وتلك الأغاني إلى متى يا أمة الله وتلك الأفلام وهذه المسلسلات إلى متى وهذه الصور الخليعات إلى متى هذه الأماكن التي فيها الأغاني والاختلاط والسفور والتبرج والمنكرات إلى متى هذه العراس التي فيها المنكرات إلى متى يا أمة الله إلى متى لا تستيقظين الفجر إلا بعد طلوع الشمس الى متى الا من تاب و من عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما التاسعة حتى لا نطيل اسمعنا لهذا الموقف واطلب من أن تتخيلنه تقول عن نفسها كنا معاً في أطيب حال تقص قصتها مع زوجها وبنتها الصغيرة تبلغ من العمر خمس سنوات تقول كنا معاً في أطيب حال وأهنأ بال زوجين سعيدين متعاونين على طاعة الله تخيلنا هذا الموقف العجيب تقول عندنا القناعة والرضا طفلتنا مصباح الدار كركراتها تفتق الأزهار إنها ريحانة تحتز فإذا جن علينا الليل ونامت الصغيرة قمت معه نسبح الله يأمني يا ويرتل القرآن ترتيلا وتصلي معنا الدموع في سكينة وخشوع كأني أسمعها ويتفيض قائلة أنا إيمان فلان وفلانة وذات يوم أردنا أن تكثر فيه الفلوس اقترحت على زوجي أن نشتري أسهما ربوية لتكثر منها الأموال وندخرها للعيال ووضعنا فيها كل ما نملك حتى حلي الشبكة ثم انخفضت أسهم السوق وأحسسنا بالهلكة فشربنا من الهموم كأسا وكثرت علينا الديون والتبعات فعلمنا أن الله يمحق الربا ويربي الصدقات وفي ليلة حزينة خلت فيها الخزينة تشاجرت مع زوجي فطلبت منه الطلاق فصاح أنت طالق أنت طالق تقول فبكيت وبكت الصغيرة وعبر الدموع الجارية تذكرت جيدا يوم أن جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لئن شكرتم لا زيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ما أحلاها يا أمة الله أن تقوم الليلة مع زوجك ما أجملها يا أمة الله أن يضج الفجر البيت بالأصوات هذا يقوم وهذا يسبح وهذا يبكي وهذا يسجد وهذا يركع ما أجملها يا أمة الله أن تجتمع مع الزوج على قراءة القرآن وعلى ذكر الله جل وعلا ما أجملها يا أمة الله انظرنا إلى النساء في هذه الأزمنة. تقول لزوجها الصالح: انظر إلى فلان كيف أثث بيته. انظر إلى فلان ماذا اشترى لزوجته. انظر إلى فلان أين يسافر مع زوجته. يذهب بها إلى بلدة كذا ودولة كذا. يسافرون كل سنة مرتين. لمن لا تذهب بي إلى هذا المكان. انظر ماذا اشترى من سيارة. انظر كيف اشترى لزوجته. انظر أين يذهب بها إلى المسارح، إلى السينمات، إلى الملاهي. ماذا تريدني أمة الله؟ قل متى الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا تريدون الدنيا يا أمة الله أما أنك تريدين أن تجلسي مع زوجك على بساط وعلى فراش واحد تتقاسمين معه اللقبة ثم تحفظينه في غيبته ثم يأتيك وقد جاء بلقمة العيش تجلسين معه لا ينظر إلى غيرك ولا يعرف سواك وأنت لا تعرفين إلا ذكر الله وطاعته تجلسين معه على ذكر الله وتنامين معه على طاعة الله وتستيقظين معه على ذكر الله يا أمة الله اختار لنفسك ما تشائين العشرة والأخيرة لمحات سريعة في هذا العصر كم في هذا العصر من نساء صالحات قانتات تائبات عبادات مصليات صائمات سمعنا بنساء قد حفظن القرآن كله وبنساء قد قرأنا الصحاحة من الكتب وبنساء طالبات للعلم وأخريات داعيات لله عز وجل وسمعنا بنساء قد أصلح الله بهن بيوتا كاملة هذه امرأة قد تزوجت رجلا فكان عقيما صبرت معه لم تطلب منه الطلاق رجل عقيم ما ينجب حتى كبر في السن وعجزت وشاب زوجها فعمي بصره تعرف لماذا تفعل في هذا العصر هذه المرأة كانت تقوم كل ليل مع زوجها تقيم الليل كل ليلة تقوم الليل مع زوجها الأعمى فإذا اقترب الفجر تأخذ بيد زوجها وتسوقه إلى المسجد توصله للصلاة أما الله في هذا العصر امرأة يجرى لها عملية في عينها ثم تبكي فيقال لها لما تبكين لما تبكين وقد نجحت العملية قالت إن لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد هذه السنين الطويلة يكشف وجه رجل. يكشف وجه رجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. من النساء في هذه الأزمة لأجل جرح في أصبعها تكشف وجهها. ولأجل مرض لا يحتاج إلى كشف تكشف ما تشاء وتتساهل في هذا. أفغانية تجلس في كوخ مع زوجها وأولادها يذهب للجهاد أشهر طويلة ثم يرجع أيام. يعطيهم قوتة أشهرهم ثم يرجع للجهاد في يوم من الأيام عندما رجع قالت لزوجها أطلت المقام لمن أتذب إلى الجهاد قال لقد طال الجهاد لقد سأمت الجهاد لقد طال الأمر علي سوف أجلس فقالت له زوجته الصالحة إذا أعطني السلاح وأعطني ملابسك وخذ ملابسي وأذهب مكانك إلى الجهاد واجلس مكاني في البيت مكان للرجال في هذه البيوت اذهب للجهاد في سبيل الله، ولا تجلس مثل النساء في هذه البيوت. إن حلقات القرآن للنساء قد امتلأت، وإن الدروس قد اتضت بالنساء، وإن المصليات لا تشتكي من ازدحام النساء، فالله أكبر أيتها النساء. إنه جيلكن، إنه دوركن، إنه يوم كن أيتها النساء. لما تكتب هذه الداعرة العاهرة العلمانية السهذة على الحجاب، أين قلمك؟ لما تتكلم هذه في المجالس، أين لسانك؟ لما تدعو هذه إلى السفور وإلى التبرج وإلى الفسق والفجور أين دورك يا أمة الله لما لا تدعين النساء إلى حلقات الذكر إلى قراءة القرآن لما تعطينهن الشريط الإسلامي والكتيب الإسلامي وتدعينهن إلى الله عز وجل نعم يا أمة الله إن هذه قصص لعل فيها بعض العبر والله عز وجل جعل لبعض القصص عبرة والسعيد من تعظى بغيره أقول هذا القول صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين